تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وادن بكتاب الله والسنة التي أتت على الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا وَنَاتَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ اتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ وَلَا تَقُولِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ بِالْأَفْضِ يُوضَحُ وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شبه تعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليله للا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحوا روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان نرجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وانهمون الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابه كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابه تمدح وبالقدر المقدور ايق فانه تعالمت عقد الدين والدين أفيح ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌّ مُّوَضَّحٌ وَلَا تُكَفِّرَنَّ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا فَكُلُّهُمْ يَعْصِي وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُ وَلَا تَعْتَقِدْ رَأْيَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْضِي وَيَفْضَحُ وَلَا تَكُن مُّرْجِيًّا لَّعُوبًا بِدِينِهِ ألا إنما وقل انما الايمان قول وليه وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتاره بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدح اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فانت على خير تبيت وتصبح